لا يكلف الله نفسا إلا مسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو أخطأنا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 واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين